الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ورا الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الله مصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم الله مصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا i my life you I'm the you're talking about you're my life